حياكم الله في هذه الدورة المباركة وفي هذا الشرح المبارك ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أنهينا في المرة السابقة باب صفات الحروف تكلمنا على صفات الحروف في المقدمة الجذرية وفي هذه المرة نبدأ بباب التجويد يقول الإمام الجذري رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آتم لأنه به الإله أنزله وهكذا منه إلينا وصل. وهو أيضا حية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللقص في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة مرئ بفتهم لعلنا نقف عند هذه الأبيات وإن كانت قليلة وقد تأخرنا كثيرا إلا أن أرى الوقت يعني قد لا يتسع وهذه الأبيات من الأهمية بمكان وإن شاء الله في المرات القادمة إن شاء الله نحاول أن ننهي المقدمة على الأسبوع القادم إن شاء الله أول هذا البيت أول بيت في هذه الأبيات يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آتم وفي رواية من لم يصحح القرآن آتم وهنا نقف وقفه هل التجويد فرض أم سنة بمعنى أن لا بد لكل إنسان أن يقرأ بالتجويد وإذا لم يقرأ بالتجويد فيأثم كما قال الإمام ابن الجذري أم هذا الكلام على غير إطلاقه فهذا ما تعرضت له ضاب الكتب بداية لا بد أن نعلم أن القرآن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام بالتجويد وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مجودة لم ينقص منه حرفا ولم يجد عليه وأخذه الصحابة الرضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجويد لم يهملوا فيه حركة ولا سفون ولا حكم من أحكام التجويد وكان كما ورد عن الصحابة اهتمامهم بجانب التجويد أكثر ليس معنى هذا أنهم كانوا يقرؤون بالتجويد بل كانوا أيضا يهتمون بجانب التجويد ما يدل على هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولعاملن عليها قراء مرسلة يعني بدون مد فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولم يمد الفقراء فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن قال أقرأني أقرأنيها هكذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين وكانوا يقرؤون القرآن كما تلقوه بدون معرفة القواعد يعني لم يقل له هذا مد متصل وهذا نخداره أرض حركات وهذا ولكن هذه الأمور استنبطها العلماء الذين أتوا بعد ذلك فعلى كل كان الصحابة رضوان الله عليهم يقرؤون القرآن قراءة مجوبة. فقال أقرنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وضده. ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل يقرأ. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم في سورة التوبة أيضا. فقرأ الرجل إنما الصدقاء والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار بالكسر، فاعترض عمر المغطّب على هذا على هذه القراءة وقال إنما الصدقات أن أولاً والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار بالرفع، ولم يقل فيها الرفع أو فيها الخف، وإنما قال والأنصار. فقال الرجل والأنصار فرد عليه عمر بن خطاب فقال والأنصار ثم سأله من أقرأك هذه القراءة من أقرأك هذه قال أبي بن كعب ونحن نعلم أن أقرأ الأمة كما قال نبي صلى الله عليه هو أبي بن كعب فقال عمر بن خطاب لا تفارقني حتى أذهب بك إليه هذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم في الحفاظ على القرآن وعلى مكانة القرآن فلم يتركه ولم يقل له اذهب أنت وأنا سوف أسأل أبي بن كعب أو إذا قابلني أبي بن كعب أسأله لم يكن عندهم إلا الحرص على كتاب الله عز وجل حتى كما مر كما ثلقة مع حكيم النحزاب وقرأ في صورة الفرقان قراءات كثيرة فأخذهم فيقول عمر بن الخطاب فكدت أساوره في الصلاة فتمهلت حتى انتهى من صلاته فلبته بردائه وقلت له من أقرأك هذه القراءة التي سمعتك فقرأ إياها قال أقرأنيها رسول الله فيقول عمر بن الخطاب فانطلقت به أقوده إلى رسول الله وقلت له اسمع من هذا الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يصبرون على خطأ في القرآن. لبمجرد سماع خطأ كانوا حتى لو لم يعرفوا حكم هذا الخطأ المهم أنه خطأ وأنه وأن لسانهم وأن لسانهم لا يستطيع لا يستطيع هذا الخطأ. فقال له أمر بخطاب لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه جاء أبي بن كعب عمر قال قال عمر أنت أقرأته هذه الآية هكذا عمر بن الخطاب أخذ الرجل الذي قرأ والأنصاري بالكسر وذهب به إلى أبي بن كعب وقال له أنت أقرأته هذه الآية هكذا قال نعم قال وتمعتها من رسول الله عمر بن الخطاب يسأل أبي بن كعب سمعتها من رسول الله يقرأها كلا قال نعم فقال عمر لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا يقول عمر بخطب هو فسر فسر المعنى أو فسر الآية على حسب الحركة فلو كان بالرفع معناها على الاستئناف على الاستئناف والاستئناف يقتضي المغايرة والعطف يقتضي المساواة فلو كانت بالرفع فمعنى هذا أن الأنصار في درجة أقل من درجة المهاجرين والمهاجرون أعلى منهم درجة فقال عمر لو كانت بالكسر معنى هذا أن الأنصار والمهاجرين في درجة وحدة فأنكر عمر بن الخطاب وقال أرى أن رفعنا رفعة أو مكانة لا يبلغها أحد بعدنا فقال أبي يعني تصديق قراءة الكاثر أن المهاجرين والأنصار في ضائجة واحدة وآخرين منهم لما يلحق بهم وفي سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وفي سورة الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض الشاهد أن الصحابة رضو الله علينا قرأوا القرآن بالتجويد، فيمضغي علينا تتبعنا نهج الصحابة وتلقينا القرآن حتى وصل إلينا من الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا ينبغي علينا أن نقرأ القرآن كما قرأه رسول الله وكما قرأه الصحابة رضوان الله عليهم من بعدهم فهنا حكم التجويد واتأخذ بالتجويد حتم لازم معنى هذا الكلام أن التجويد فرض. من لم يجود القرآن آثم وهنا ينبغي أن نشير إلى نقطة ينبغي أن نفرق بين تعلم التجويد والقراءة بالتجويد بمعنى تعلم من الناحية العلمية ومن الناحية العملية كما أشرنا أظن أننا أشرنا إلى هذه النقطة عند قول ابن الجذري إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع ولن أن يعلموا لو أن نفرق بين أمرين الأمر الأول هو يعني خلفية التجويد من الناحية العملية العلمية عفواً من ناحية العلمية بمعنى أنني لا بد أن أتعلم قوايد التجميز لا بد أن أتعلم الإذهاب ولا بد أن أتعلم التطهيم والترقيف ومسائل التجميز والناحية الأخرى أن أقرأ أو أطبق بالتجميز من النحية الأولى من النحية العلمية لا يشترط ولا يتحتم على كل مسلم أن يتعلم قواعد التجميز وكما قال العلماء هو فرض كفاية بمعنى أنه لا ينبغي أو لا يشترط أن الأمة بأكملها كمسلمين أن الأمة بأكملها تتعلم قواعد التجويد ويكونوا كلهم على دراية بقواعد التجويد بل لكن يشترط أن يقرأ كل الأمة أو تقرأ كل الأمة بالتجويد سواء تعلمت أو لم تتعلم فإذا أردت أن تقرأ الكرآن لا بد أن تقرأه بالتجويد كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط أن تتعلم فهنا حكم التجويد من الناحية العلمية فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين وإذا ترك أو تركت الأمة بأكملها أو البلد أو القطر أو المكان تعلم التجويد أسمى والله أعلم أن بقول أما بالنسبة للقراءة بالتجويد فيتحتم على كل قارئ حفاظا على كلام الله أن تقرأه بالتجويد قراءة صحيحة قراءة صحيحة لا تلحم فيه وقسموا أيضا وردوا أي أدن العلماء، يختلفوا في كيفية القراءة اختلفوا في كيفية القراءة ما هي القراءة الخافية التي تأثم عليها وما هي القراءة الخاصة التي لا تأتم عليها؟ أنت كقارئ من القرآن لا يشترط أن تتعلم قواعد التهجئة، ولكن يشترط أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة. اختلف العلماء أيضا في كيفية القراءة التي يأتم عليها القارئ والقراءة التي يخفف عنها أو صارت في حقه مطروحة. فاختلفوا في تقسيم اللحن إلى جلي وخفي وقالوا الجلي هو تغيير الحركات وتغيير الكلمات وربما يؤدي تغيير الحركات إلى تغيير المعنى فقالوا هذا اللحن الجلي يعتم كل من قرأ أو لحن لحنا جلي أو أخطأ خطأ جلي وقالوا إذا كان الخطأ الجلي في صورة الفاتحة تبطل الصلاة أما في صورة في غير في في القراءة بعد سورة فتح بعضهم قال تبطل الصلاة وبعضهم قال لا تبطل الصلاة ولكن على كل من قرأ أو لحن لحنا جليا أو خطأ جلي تغيير حركة تغيير حرف مكان حرف وهكذا فإنه آثم بالإجماع لذا يجب على كل إنسان أن يتعلم القراءة الصحيحة أما اللحن الخاطيء فبعضهم قالوا يقرأ وبعضهم قالوا يحرم ويأثى من قاربه ولكن خففه في الإنسان غير متعلم أو الذي يجتهد ولا يجد من يعلمه ولكن ينبغي على كل مسلم أن يجاهد نفسه ويتعلم أو يقرأ القرآن على قارئ مجيد حتى يخرج من دائرة الإذن فإذا أخطأ بعد ذلك جاهد نفسه ولكنه لم يستطع التعلم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما القراءة فلا بد للقارئ القرآن أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة مجودة ومن فرق في هذا أذم كما قال الإمام بن جزي والأقدم التجوير حتم لازم من لم يجود القرآن آتم لماذا لماذا يأتم؟ ما هو السبب أو في تعلم التجويد وما هو السبب في تأثيم المخطئ قال لأنه به الإله أنزله وهكذا منه إلينا وصل لأن القرآن نزل بالتجويد نزل مجولا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الضمير في لأنه يعود على القرآن وقالوا يعودوا على الإله لأن الإله أنزل القرآن بتجويد ولكن الظاهر أن الضمير يعود على القرآن لأنه به الضمير فيه لأنه يعود على القرآن وفي به يعود على التجويد لأن القرآن نزل بالتجويد أو, القرآن أو التجويد نزل به القرآن لأنه به الإله أنزله وهكذا منه وفي بعض الروايات وهكذا عنه إلينا وصل كما ذكرنا رواية عبد الله بن مسعود وأمر بن الخطاب يعني تنقل القرآن من الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين حتى وصل إلينا وكل من تلق القرآن أو تلق القرآن تلقاه بالتجويد وبالقراءة الصحيحة كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله تعالى وردت للقرآن ترتيلا وقالوا الترتيل هو القراءة الصحيحة داخل معنى الترتيل وهو أيضا حية التلاوة وزينة الأداء والقراءة هو أيضا يعني التجويد هو حية للتلاوة وزينة الأداء والقراءة قال الإمام ابن الجزر في كتاب النشر وقد أبركنا من شيوخنا من ليس له علم بالمقامات ولا بالنقامات ولا بالأصوات ولكنه كان يجيد القراءة فإذا قرأ أخذ بالألباب القراءة بالتجويد تعطي زينة للقراءة الصحي للقراء للقرآن حتى ولو لم يكن القارئ حسن الصوت فمن قرأ بالتجويد زين قراءته فيقول ابن جذري وقد أضركنا من شيوخنا من ما ليس عنده علم بالمقامات ولا بالأنغام ولكن كان إذا قرأ ولا بالصوت الحكنا ولا بحس الصوت ولكن إذا كان إذا قرأ أخذ بالألباب وجتمع عليه الناس وعلى العكس من ذلك لقد ترك الناس أصحاب المقامات والنغمات وأصحاب الأصوات الحسنة لأنهم لا يجدون القراءة ونحن نرى أو نشاهد من قرأ القرآن حتى ولو كان حسن الصوت قراءة خاطئة لا يكاد يسمعه الناس وتنفر منه الطباع وتنفر منه الأسماع حتى لا يسمعه إلا من لا يعرف شيئا عن القراءة من لا يعرف شيئا عن القراءة أصلا فهو يسمعه لحصن الصوت ولكن لا يعي ما يقول ولكن المدق الذي يعرف قواعد التجويد ويعرف القراءة الصحيحة لا يسمع أبدا رجل يلحن، حتى ولو كان من أصحاب الأصوات الحسنة حتى ولو كان قد تيمز من مزامير داود كما يقال ويخطن في الكتاب الله ولا يقرأ قراءة صحيحة لا يسمعه أبدا فالتجويد حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهذه هي معرفة التجويد أو تعريف التجويد وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها قالوا في معرفة التجويد التجويد هو إخراج كل حرف مخرج مع إعطائه حقه ومستحقه. معنى حقه ومستحقه قالوا في حق الحرف هي الصفة الذافية التي لا تنفك عنه، وإذا انفكت عنه كان لحنا. الصفة الذافية للحرف هي حق الحرف. مثل التبخير، مثل الاستعلاء والاستفال. والتفشي والصفات الأساسية هذه هي حق الحرب لو تخلت أو انتفكت هذه الصفات عن الحرب ضع حق الحرب وصار لحنا بمعنى إذا تركت اطباق مثل الطاء أو استعلاء الاستعلاء بالطاء الطاء انقلبت إلى تاء كما أشرنا إلى مثل هذا قبل ذلك وكذلك باق الحروف إذا نقصتها عن حقها انقلبت من حرف إلى حرف وبذلك ظلمت الحرف وقلنا أشد الناس ظلما الذي يظلم الحرف يظلم كتاب الله عز وجل الظلم على كل حال مكروه ومغوض ومحرم فما بالنا إذا كان الظلم لكتاب الله عز وجل لكتاب الله عز وجل الذي أمرنا أمر أمر الله أو وعد الله بحفظه وحق مستحق الحرف قالوا المستحق الحرف هي الصفة التي تنشأ أو نشأة عن الصفات الالزفية بمعنى أن خص ضغط القذف من صفات الاستعلاء هذه حروف الاستعلاء ما الذي نتج عن هذه الصفة نتج عنها التفصيل فالتفخيم ناتج عن الاستعلاء والإفضاق وهكذا وباقي الحروف غير حروف الاستعلاء هي حروف الاستفاد ما الذي ينتج عن هذه الصفة ينتج عنها الترقيق فمستحق الحرب هي الصفة التي تنتج أو تتسبب فيها الصفة الأولى والصفة الذاتية وهي الصفة الذاتية وهو أعطاء الحروف حقها من صفة لها مستحقها أو من كل صفة ومستحقها مكملا من غير ما تكلف باللطف والنطقي بلا تعسف أيضا التجويد أو من معرفة التجويد ومن مهمات التجويد أنه مكملا لصفات حروف ومكملا لإتقان الحروف من غير تكلف ولا تعصف ومعنى التعصف هو المبالغة المبالغة في الإتقان حتى يصير أو يزداد عن حد الإتقان كما قال الإمام السخاوي في أول السخوية يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأء أئمة الإتقان لا تحسب التجويد مدّا مفرضا أو مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تنوك الحرف ف فالمبالغة في الإتقان والمبالغة في كل شيء ينقلب الشيء عكسه وليس مطلوبا التعسف في كتاب الله عز وجل فالمطلوب أن يقرأ انسان أو القارئ قراءة ثالثة لا يبالغ في التفصيل ولا يبالغ في الترقيق ولا يبالغ في إخراج المخارج لأن لأن القارئ لو بالغ وتعسف في إخراج المخارج وفي إخراج الحروف ضع ربما ضاعت الحروف أو خرجت من غير مخرجها والوسطية مطلوبة في كل شيء مكملا من غير ما تكلف ليس فيها تكلف ولا تعسف زائد عن الحد وكما يقال ما أجاد عن حده إن انقلب ضده مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي ورد كل واحد لاصله واللطف في نظيره كمثله كذلك من مهمات التجويد أو من فوائد التجويد أنه يرد كل حرف أو كل حكم لاصله. وما حقه التفخيم تفخمه وما حقه الترقيق ترققه وما حقه الإضغام تضغمه وما حقه الاظهار تظهره وما حق الغنة توسيه حقه وهكذا ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله معنى اللفظ في نظيره كمثله يعني أن تسوي بين الأحكام المتشابهة كان التجويد المتشابه. أننا لو قرأنا بقصر المفصل لا يجوز لنا أن أن نقص مرة ونمد مرة أو نقرأ مرة بحركتين ومرة بثلاثة ومرة أربعة. كذلك لو قرأنا بالعارض اثنين لا يجوز لنا أن نقرأ مرة باثنين ومرة بأربعة ومرة بستة وهكذا. واللقظ في نظيره كمثله. كما تمد هذا مد مثله وكما تقصر هذا اقصر مثله هذا معنى واللفظ في نظيره كمثله ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة مرئ بفكه قالوا ليس بين من يقرأ بالتجويد وما لا يقرأ بالتجويد هو رياضة بالفك وتدريب لقارئ القرآن على كيفية مخارج الحروف والتعود على كيف يطبق في هذا المكان وكيف يفتح فمه وكيف يرقق وكيف يضخم وهكذا فهي رياضة للفم لا تأتي إلا بالتدريب وتأتي بالمشافهة والتدريب على بين يدي المتقنين وليس بينه وبين تركيه إلا رياضة مريء بسكه لعلنا نقف عند هذا البيت ثم في المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في باب الذي بعده في التطقيم والترقيق وباب الرئاة واستعمال وما يأتي إن شاء الله نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزدنا علما وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير ورحمة الله بارك الله فيكم أصلا الله عز وجل أن يفع فيك الإسلام والمسلمين بارك الله فيكم جزاك الله خير أي أنا أرج من الأخوة أو الأخوات الذين يعتنون بالتسجيل أن يحتفظوا بهذه التسجيلات لعل الله عزوجل يحفظها أو أن تلخص أو غير ذلك بعد إذن الشيخ وبارك الله فيكم جزاك الله خير الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما أشكر الجميع الحضور بارك الله فيكم